ما له الحديد أن يعمل وقدر في السرد وعمل صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلم له عين القط وأرسلنا له عين القطر ومن الجن مين يعمل بين يديه بإذن ربه ومن الجن مين يعمل بين يديه بإذن ربه ومين يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير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 لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عين يمين وشمال كل من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور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 وَادْعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًا ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ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 قل مَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل اللَّهُ وَإِنَّ أَوْئِيَكُم لَعَلَاهُدًا أَوْفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إِلَّا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضُّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاذِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخْضَرُّونَ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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَأُلَاءِ إِيَّاكمَ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ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 النبي وان لنا لهم اتناء مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياهم من قبل إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ